بسم الله الرحمن الرحيم ميم تلك آيات الكتاب المبين تتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون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 فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قال يا موسى قال يا موسى إن الملأ يأترون بك ليقتلوك فاخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين لَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ دِينًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا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 قال إني أريد أن أُنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرنى على أن تأجرنى ثمني يحجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.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 لَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُضْطَرَا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 أياتنا أنتما ومن تذعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بأياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا سحر مفترض وما سمعنا بهذا في آباء الأولين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 ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت تساوياً في أهل مدين اتت عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ مادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما آتاهم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 أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا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 بِزْقَ مِنْ لَدُنَّا بِزْقَ مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء اللذين أغوانا أغوانا هم كما غواينا كما غواينا تبرأنا إليكما كانوا إيانا يعبدون.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 فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٌ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 شهد ونزعنا من كل أمة شهيدا، فقلناها تبرهان لكم.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 المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه كانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون